جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ولا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم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 هذا بصائر للناس وهدوء ورحمة وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون أم حسب الذين جت رح السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا أن يجعلهم كالذين آمنوا وعمل الصالحات سواء أمحيهم سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحقون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت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 إلا أن قال أئتوا بأباءنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه قلتم ما ندري ما الساعه ان ظن